الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الكريم. أدي بالسؤال اللي انت عطلين. وعلى آله وصحبه. سالم يقول أذل فيس. يقول <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد لوحظ يا صاحب الفضيلة أنكم منذ أكثر من أربعين سنة في كتبكم وخطبكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وكذلك الملاحظ هي أكبار العلماء أنهم يفعلون ذلك لكن لوحظ من وقت قريب أنكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وكذلك في آخر حديثكم لكنكم اثناء الحديث تقولون صلى الله عليه واله فقد استخدامتم تنكر كثير من العلماء هذا الاسلوب لان فيه تأييد للمذهب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عاده المصنفين الان اذا كتبوا الخطبه في اول الكتاب يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعه الى لا يمجيه وهذه صيرة لا بأس بها لأن الله تعالى والسابق يقول والسابقون الأولون من المهاجرين ونصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أما أثناء كلام فكنت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولها أكثر الناس اليوم وكذلك في الكتب المعلقة ثم بدالي أن أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم فقال على محمد وآل محمد لكنه أعاد حرف الجر قال صلى الله عليه و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يحدث حرف الجر يعني لم يقص الله اللهم الله صل على محمد ال محمد قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فرأيت أن اتباع النص أح أحسن هذه واحدة ثانيا رأيتني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدغم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا قلت وعلى آله صار في هذا نعم تأني صار فيه تأني وأمكنني أن أقولها بدون إدرام نعم وهذا الأخ السائل أشكره على هذا السؤال وأرجو أن يكون السائلون صالحين كهذا الرجل يعني كون الإنسان مثلا يستنكر مني أو من غير شيئا ويخاط و, و ولست العام، ويخاطبه بالسؤال عن السبب هذا طيب، وأنا لست ماسوم، قد أخطف ينبهني بعض الناس على على خطئي، فهذا وجهه النظر حيث عدلت. الى قولي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم جزاكم الله خيرا شكر فضيله الشيخ على الاسئله كثيره وفيها مسطر حبهم لكم في الله يطيب انا اصدر كل جواب يسأل مني تحقيقا وتقديرا لان يا يقاني هؤلاء احبهم الله الذي أحبون فيه وأسأل الله تعالى أن وإياكم من أحبابه وأوليائه وأنصار دينه والذابين عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم نعم جزاكم الله خيرا فضل الشيخ وبارك فيكم وجمعنا وإياكم في دار كرامته آمين آمين آمين وجمعنا وإياكم في المدينة قريبا إن شاء الله لأن أهل المدينة ستطلبون منكم الزيارة مثل التالي. إن شاء الله تعالى في إذن الله أولها الزابل إن شاء الله الليلة المخبرة نعم يقول السائل نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا نحن خاصة سكان المدينة كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تشرع لنا زيارته بين الحين والآخر والآخر الخاصة إذا رجعنا من السفر نودع أن تبين لنا منهج السلف الصالح في ذلك الواجب على أهل المدينة وغير أهل المدينة أن يتأدبوا مع الله ورسوله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أهل المدينة ينبغي أن يكونوا هم أحق الناس بالتاسب برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهم اهل بلده اهل المدينه النبويه اهل طيبه اهل المدينه التي تنبذ الخبث فينبغي ان يكونوا من اشد الناس تاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه واحده ثانيا بالنسبه لزياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتبعوا في ذلك اثار السلف ولم يكن من, من عاده الصحابه انهم كلما صلوا اتوا الى القبر الشريف وسلموا لكن كان ابن عمر رضي الله عنه اذا قدم من سفر اتى الى قبر الشريف فسلم فاذا فعل انسان هذا فلا بأس اما كونه كذب فهذا ليس من هد السلف الصالح نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ يتشبه كثير من الشباب في المدينة وفي غيرها في لباسهم اليهود والنصارى ومن ذلك لبس ما يسمى بالبرنيطه فهل من نصيحه وش البرنيطة قبعة أنا في <تصفيق> <تصفيق> طيب. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وهذا الحديث إصلاده جيد أقل أحواله أقل أحوال التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر لذلك نقول يحرم التشبه بالكفار في اللباس بان يلبس شيئا يختصون بلبسه لا يلبسه غيره فاذا تشبه الإنسان بالكفار في اللباس قلنا له هذا حرام عليك ويخشى ان يكون تلبس تشبهه بهم سببا لمحبتهم وبالتالي لمشابهتهم في العقيده والعمل أجار الله واياكم من ذلك أما البرنيطه وهي الكوفية التي لها رف فهذه يقولون أن تصل للعمال, للعمال لأنهم يعملون في الشمس وتتأثر عينهم بها غير الآمن ماله داعي البس وهي أيضا تضر من حيث النظر لان تبقى العين لا تقاوم الشمس ولا كلها مناعه فيتاثر النظر لذلك ننصح اخواننا وابنائنا على النفسه ولتقدوها لا خير لكم فيها ويا سبحان الله العظيم هذا اللباس اللي يلبسه الناس الان هل فيه عيب ما فيه عيب من احسن اللباس فكيف نعدل الى هذا اللباس الذي يكون الانسان معرضا لعدم المناعة وعدم مقاومة اشعه الشمس على ان فيه شبهه من جهة التشبه في نعم نعم نعم صحيح حتى بالليل انا سألت واحد لابس بالليل وانا سألت قبل البرنيط هنعرفوها لكن علشان يسمع الناس ما هي ولا نعرفها من قبل وجدت في, في الليل لابس برنيطه وهو شاب تعال تعال وش هذا قال هذا عن الشمس قلت اليوم ما في الشمس لابد وش عن الشمس مسكنها هي تقليد فقط نعم. و قال لي بعض الناس أيضاً إن بعضها مكتوب عليه أسماء نعم غير مرغوب فيها ثم أسم كافر ولا أسم فاسق ولا ما ما أشبه ذلك نعم. جزاك الله خيراً هذا سألنا يقول فضيلة الشيخ هل صحة الأحاديث في صلاة التسابيح لا صلاة التسابيح لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا لا يسن فعلها. وهي عناصر سبيل تختلف عن غيرها تصلى كل يوم فإن شق ففي كل اسبوع فإن شق ففي كل شهر فإن شق ففي كل سنة فإن شق ففي العمر فهي غير مشروعة ثم إن هيئة وكيفيتها أيضا خارج العناصر المألوفة مثل هذا لو كان مشروعا لانتشر وظهر لانه يخالف غيره والعاده ان الناس والنفوس تكون مشغوفه بنقل المخالف وقد ذكر شيخ الاسلام بن رحمه الله انه لم يستحبها احد من الائمه وان حديثها باطل ونحن نقول ربما لا يصل الى حد البطل لكنه ضعيف جدا والعمل بالضعيف في استاف العباجات لا يجوز نعم جزاكم الله خير هذا السؤال رضي للشيخ يسأل الحديث الذي أوردتموه أثناء, الحديث أثناء حديثكم قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثري فليس رحمه يقول كيف يؤخر الله أجله وأجله مكتوب عليه منذ ولد نعم أرأيته لو قلت لكم من أراد أن يولد له فليتزوج يصرح ولم يصرح يصرح لو قال أنا ما نمتزوج إن كانوا يجيبنا والدي يبيجي وقلوا من يجي ينبت في الصبح ما يمكن لا أبد من زواج هذا أيضا الأجل مكتوب لكن من كان الله قد كتب له التوفيق وهو ان يبسط له في الرزق ويمد له في العمر يكون قد اخر اجله بناء على ما كتب له من ايش من بسط الرزق وتاخير الاجل من الاصل اذن ما غرض الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا غرضه حث الناس على صله الرحم وانها من اسباب طول العمر وسعه الرزق وإلا فالأجل من الأصل مكتوب على أنه إلى المدة الفلانية لكون رجل يصل رحمه والثاني إلى المدة الثانية القصيرة لأنه لا يصل رحمه هذا المكتوب مفروغ منه لكننا لا نعلم به اذا فلنسعى بالأسباب التي تكون سببا لساعة الرزق وطول العمر جزاكم الله خيرا هذا سهل يقول فضيلة الشيخ هل لله جل جلاله وعظم سلطانه صفة الملل في حديث أن الله لا يمل حتى تملوا والظل في حديث السبعة يظلهم الله في ظله نعم اما الأول فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشددون على أنفسهم بالعبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقوا فإن الله لا يمل حتى تمل فهل مثل هذه الصيرة تدل على ثبوت الملل لله إن كانت تدل على ذلك فيجب أن نعلم أن الملل الذي ثبت لله بمقتبه هذا الحديث ليس كمللنا نحن, نحن إذا مللنا ضجرنا تعبنا وضعفة النفوس لكن ملل الله عز وجل ليس كذلك لأن هذا نقص والله تعالى منذح عن كل نقص أرأيتم الغضب الغضب بالنسبه لنا قد يحدث من الغاضب اشياء كثيره قد يطلق زوجته ويضرب اولاده ويكسر اوانيه اذا غضب بعض الناس يعني مره هل غضب الله عز وجل كهذا لا اذا ان صحت دلاله هذا الحديث على ثبوت الملل لله فيجب ان نعتقد بأنه إيش؟ ملل مغاير ملل مخلقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقرة الثانية إيه؟ أما قوله تعالى سبعه يظلهم الله في ظله أما لا ظل إلا ظله فالمراد أنه يوم القيامة أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل الأرض كالقديم كالجلد الممدود ما فيها جدار ولا فيها جبل ولا فيها شجر ولا فيها ظل الا من اظله الله عز وجل فيما يخلق له من الظل وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه في ظل صدقة في يوم القيامة وليس المراض ظل البالي جل وعلا لأن الله تعالى نور وحجابه النور وهو عال فوق كل شيء ولا يمكن أن يتصور إنسان أن المراض ظل الله نفسه لماذا؟ لأنه يلزم من أن نقول إذا قلنا أنه ظل الله نفسه أن تكون الشمس فوق الله وهذا شيء مستحيل فلذلك نقول يوم لا ظل إلا ظل مثل البيت بيت الله لأن في ذلك الوقت ما فيه بنائين يبنون لك ظلام وانما الله عز وجل يخلق لك من, من الظل ما يقصده عمله نعم جزاكم الله خير سائل يقول فضيل الشيخ اذا تعارض القول والفعل ما الذي يقدم وكيف نعرف ان الفعل الفلاني مثلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول اذا تعارض قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله فايهما يقدم يقول اولا التعارض بين القول والفعل ليس بالامر الهين قد يعتقد بعض العلماء ان القول والفعل متعارضان وليس بينهما تعارض انتبه لكن إذا تعارض من كل وجه ولا يمكن الجمع فمن المعلوم أن, الفعل أن القول مقدم على الفعل وإلا في الأصل أن كل منهما حجة واسمع قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا ذو فيها زيد منه زيد بن خالد مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم الذي كان قد تبناه بالأول وكان يعتقدون أن المتبنى كالولد الحقيقي لا يتزوج إنسان من فارقها من تبناه يرون هذا من المنكر فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك التعليم لا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ديائهم فتأمل الحكم بالأول لمن فلما قضى زيد من هوطرنا. الحكم لمن؟ يا شيخ؟ فلما قضى زيد من هوطرنا زوجناك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ديائهم فجل ذلك على أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وعلا وسلم ثبت حاجة جمع للمؤمنين. المؤمنين ولما أراد الله تخصيص الحكم بالرسول نص على التخصيص فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يعني وأحلنا لك المرأة تهب نفسها لك إن وهبت للنبي إن أراد النبي أن يستنشعها إيش خالصة لك من دون المؤمنين هل أصل أن قول رسول سنة وأن فعله سنه لكن إذا تعارض من كل وجه قدم إيش القول لماذا لأن القول ظاهر الدلالة والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول أو أن الرسول فعله نسيانا أو ما اشبه ذلك من الاحتمالات واضرب لكم مثلا لننظر فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها هذا ايش طول ولا فعل لا اله إلا الله لا اله هذا طول ولا فعل اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبله بغائق ولا بول ولا تستجبروها قول اختلفتم على قولين قول داخلاء طيب هذا قول وقال ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوما على بيت حفصة وهي اخته فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام استدبر الكعبة فكيف استدبر الكعبة وهو يقول لا تستدبروها هل نقول ان هذا تعارض بين القول والفعل قال الشوكاني رحمه الله وأنه هيك به حافظا وعالما قال انه تعارض وان المقدم القول وان استدبار الكعبة لا يجوز كاستقباله وقال فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعني لا يخصص العموم احتمال انه نفسي احتمال انه هذا خاص به احتمال انه مضطر لذلك فناخذ بالعموم وقال اكثر اهل العلم الجمع ممكن فيجوز استجبارها في البنيان ولا يجوز في الفضاء استقبالها لا جوز لا في لا في البنيان ولا في الفضاء وهذا هو الصحيح وبناء على هذا انبه اخواننا المسلمين الذين بنوا مراحيضهم لاتجاه الكعبه يعني القبله ان يغيروها ان يغيروها الى اتجاه اخر قد يقول صاحب البيت الله انا الآن بليت المرحاق ولا أستطيع يبي كلافة يبي خمسمة ريال أو ألف وأنا إن شاء الله إذا جلست عليه سوف أنحرف يقول هل ممكن لكن هل الإنسان سيبقى عبدالآبدين لهذا المرحاق يمكن يبيع البيت يمكن يموت ويرث بعده ويأتي من, با... من بعده من يستقبل قبله لذلك انصح إخواني الذين بنوا مراحيضهم متجهة إلى الكعبة أن يغيروها يصرفوها إما أن تكون في أبعاً اليمين أو الشمال أو الأفل طيب إذا صار القول الراجح في هذه المسألة ما, ما هو القول الراجح في المسألة دعوة هذا الجمع بينهما نقول في الفضاء لا تستقبل ولا تستدفل في المنيان استدبر ولا تستقبل. نعم. جزات الله خيره. ااا سألنا يقول في الشيخ هل المسيح الدجال حي؟ هل هل, هل المسيح الدجال حي لا. أم لا مع توجيه حديث تميم الداري إذا لم يكن حيا المسيح الدجال لا. شيطان ولا يشكو اجب يا ولد بشر من بني ادم لكنه كسائر الخبث من بني ادم مثل فرعون وغيره يبعثه الله عز وجل في اخر الزمان امتحان للعباد ويرجع لانه رب ويجري الله على يديه اشياء تشكك حتى انه يامر السماء تنطر والارض تنبت وهذه فتنه عظيمه معه جنه ومعه نار الجنه نار والنار جنه فمن اطاعه ادخله جنه وهي في الحقيقه نار ومن عصاه ادخله النار وهي في الحقيقه جنه وقد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه تحدث يوما من الأيام في آخر حياته وقال إنه على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد وهذا ثابت وأحد نكره في سياق النفي فتكون عام وعلى هذا فإن الدجال ليس موجودا وإنما يبعث إذا شاء الله عز وجل أما حديث تميم الابدالي الذي رواه مسلم في صحيحه فالمتأمل فيه يشك في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من القراب في سنده ومثله وما دام لدينا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا اشكال فيه انه لا بقى على رأس على وجه الارض على رأس ما السلف من منه عليها احد يكفينا ان نعتقد اما ذاك فهو محل نظر ويكفينا ان نقول اللهم ان كان قد صح عن نبيك فاننا نؤمن به لم نصح فنحن مغيو ملزمين به نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول فضيلة الشيخ الذي يأخذ من لحيته ولا يحلقها، ويتأول قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هل هو مصيف في هذا التأويل ليته يقول انه يأخذ من لحيته ولا يستجيب الآيات والحديث هو يقول انه يأخذ من لحيته ولكن لا يحلقها لأنه لا يستطيع إلا أن يأخذ ويقول ان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها اقول هذه زياده من عندي يعني. عشان تقوى ادله فانه ادله ويقول اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا ما شاء الله جيد شاطر استدل بايش الكتاب والسنه سبحان الله من الذي لا يستطيع ان يعجل الفتى نعم إذا كان عندك إنسان يقول لك إذا أعطيت لحيتك فما ألوك الحبس أو السجن حينئذ أذن يكون إنسان ومن أكلها على الماصد فقد رفع الله عنه الإثن أما إنسان في بلد لو أعطى لحيته لم يقل له أحد شيئا فهذه الحجة التي تأتج بها احتجاجه بها غير صحيح فنقول يا اخي اتق الله واصبل نفسك واحبسها عن المحرم وأنت إذا فعلت فسوف يكون يفاء اللحية من اسهل شيء نعم هو هذا الأخذ منها أنا اخشى أخذ منها قولني أخذ منها يبني قصر شوي شوي إذا قصر ما جاءنا بهذا وقصر قصر. كان على طويل قصر هم قصها هم يقصر هذا ويطول هذا اموال الله قص هذا عشان يوازن هذا نعم شد اللحيه على انتبه نعم اي نعم اللحيه بارك الله فيك من من هذا يعني من العظم الناشئ على الى سناخ الاذ الى اسفل الذقن والخدين ويرف نعم أينه أحسن إيش القبر هذه؟ ما زاد عن القبر يسره إن هذا هل قائل القطن لا شك اني غلط إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخ اللحى أعف اللحى وافر اللحى أرخ اللحى في الطور وفر لها في العرض <تصفيق> اعفوا لها اتركوها هكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نجا نقول نحن يشرع اذا قبضت قبضه ان تقص ما زال القبضه اعتقد ان الانسان لا يستطيع ان يجيب الله يوم القيامه إذا ويوم يناديه فيقول ماذا اجبتم المرسلين طيب إذا قال قائل ابن عمر ناهيك به وراعا وفقها وهو راوي الحديث كان اذا اعتمر او حج قبض على ركعته فقص ما زال فالجواب سهل جدا اولا ان, أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل هذا في كل حال انما يفعل اذا حج او اعتمر وكانه رضي الله عنه اجتهد فظن أن هذا من جز حلق الرأسة والتقصير هذه واحدة ثانيا هل العبره بما رأى الراوي أو بما روى العبره بما روى فإذا اجتهاد ابن عمر فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي نرى أنه لا يجوز إنسانا أن يقص منها شيئا يعني أنه إذا قص منها شيئا فقط خالف العديد اللهم إلا انطالت طولا عظيما بحيث تكون إلى القدم إذا مشى عثر بها فهذه لا لا بأس أن يقص منها ما, ما يتأذى به نعم جزاكم الله لا الرقبة من و... من اللحية الرقبة هذه تحت الحنك بس من اللحيه نعم يقول هذا السائل بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية إيش إيش تضعف همته نعم. عن دراسة الادله الشرعية لبعض المسائل وخاصة الخلافية منها فيرجع فيها الخلافية قال فيرجع فيها إلى رأي أحد علماء الأمة الذين تطمئن نفسه إليهم فهل في هذا التصرف شيء؟ نعم الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل الإنسان الذي, الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه يجب عليه ان يقلد اهل العلم بأمر الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر متى ان كنتم لا تعلمون وانما امر بسؤالهم للاخذ بافتاءه اما الانسان الذي تقدم في العلم واخذ نصيبا كبيرا فهذا يجب عليه ان يرجع الى الاصل الذي هو الكتاب والسنه لقدر ما يستطيع فإن أشكل عليه بعد البحث وبعد الاجتهاد حينئذ المقلد، هذا هو التفصيل في هذه المسألة أما الكسلان الذي يقول أنا لست متعبا نفسي بطلب الأدلة فهذا محروف إلا من كانت مقلت الاول من كان لا يستطيع بنفسه هو صريع بدأ العلم من جديد او كان عاميا فهنا ليس له الا التقليد نعم جزاه الله خيره سائلنا نقول فضيله الشيخ ما هو العلم الواجب على كل مسلم حتى نقول زيد من الناس قد رفع الجهل عن نفسه اولا العلم يعني طلب علم الشريعه هذا فرض كفايه كل العلم فرض كفايه إذا قام بهم من يكفي سقط عن الباقين والا وجب على الجميع ولذلك الان اهنئ طلبه العلم انهم يقومون بإيش؟ بفرق كفايه ويؤجرون على طلب العلم اجر الفريضه واما العلم الخاص فانه يجب على من احتاج اليه فقط فمثلا رجل عنده مال يجب أن يعلم كيف يفير كيف يشتري وأن يعلم كيف يزكي لأنه مامور في تزكية ماله وأن يكون بيعه وشراءه على وفق الشريعة هذا فرض عين فرض عين هذا كل من احتاج إليه إنسان يريد أن يصلي يجب يتعلم كبيرة الصلاة هاجم يا رجل نعم يجب يجب ان يتعلم اما من السنه ان تمكن والا من تقليد من يثق به من العلماء فصار عندنا طلب العلم عموما تشوى فارتفايه فالمشتغل بطلب العلم مشتغل بفرض واما بالخصوص فهذا يجب على كل انسان ان يتعلم ما يحتاج اليه في القضيه المعينه نعم هذه متى يؤذر بالجهل إذا فرط في طلب العلم فإنه لا يؤذر وأما إذا كان لم يطرع على باله أن هذا شيء واجب أو ليس عنده من يسأله فإن هذا يؤذر بالجهل نعم جزاكم الله خير هذا السائل يقول أنه قرأ في كتاب فتاوى العقيده أو كذا لكم عن حكم الإسلام في التصوير حيث قلتم فيما معناه أن النصوص التي جاءت مصرحة ومصرحة في تحريم الصور لا تنص على الصور الفوتوغرافية لأن الإنسان ليس له أي عمل في ذلك يقول نرجو توضيح عبارة ليس الإنسان له ليس الإنسان أي عمل في آلة التصوير في آلة, آلة. يعني بس عن التصوير التصوير يا أخواني. كثر الكلام فيه والجدل فيه والتاليف فيه وهذا التصوير الفوتوغرافي ليس موجودا في عهد السلف ولا يعرفون انما يعرفون التصوير باليد التصوير بصناعه التمثال بالنحت او بالعجن أو ما اشبه ذلك هذا المعروف عنده هذا التصوير الفوتوغرافي حدث اخيرا فاختلف به العلماء وانا ارى انه ليس بتصويب لان هذه الصورة التي انطبعت في الورقه ما هي من تخطيط الانسان لا خطط العين ولا الانف ولا الفم ولا غير ذلك انما انتقلت الصوره التي هي من تصوير الله عز وجل الى هذه الورقه واذا شئت ان يتبين لك الامر فاكتب لي رساله بخطك فاذا قمت في وضع هذه الرساله في اله التصوير ثم خرجت الصوره هل يكون هذا هو خطي ولا خط الاول اشوف يا جماعة هذا ما في توقف انه ليس خطي هذا خط الاول الحرف الكلمه السطر كله مو من صنعي هذا من صنع الاول ولا يقال هذا كتبي أليس كذلك ولهذا الان الناس يشهدون على المصور كتاب خط فلان اذا كانوا يعرفونه لكن اذا قلنا بأن هذا لا يدخل في حديث التسويق يبقى اذا صوره الانسان لغرض مباح فهو مباح وان صوره لغرض محرم فهو حرام لو اراد انسان يصور امراه مثلا اجنبيه منه لا لها لأن لان ذلك ايش فتنه محرم لو اراد انسان مثلا ان يصور صوره شاب امرج في هذا محرم لانه هو إلى عيش الى الفتنه لو أراد الإنسان يصور صورا للذكرى، وقلنا هذا محرم لأن هذه صورة لا شك واقتناء صورة محرم إلا لحاجة فيجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التصوير واستعمال الصورة والعلماء فرقوا بينهما وقرأ كتابة الفقه يقول صاحب زاد المستقنع ويحرم التصوير واستعماله. على أن التصوير الملون يا أخوان الذي بالتلوين فيه خلاف بين السلف قد والخلف ليس الخلاف فيه حتى الأخيرًا. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ يقول أريد من سماحتكم بيان حكم التلقين أي تلقين الميت بعد الدفن؟ بعد الدفن؟ نعم. الصحيح أن تلقين الميت بعد الدفن بدعة لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه لا يسال ثم التلقين هل يمكن أن ينفع الميت لا يمكن أن ينفع الميت انقطع عمله لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا مثلا لا ينفع لو لقنته وهو ممن لاشهد الا اله الا الله, الله فانت نشهد امور الاخره امور غيب يجب علينا ان نسلم لها وان نؤمن بما صح منها واما ما لم يصح فندعه وحديث الترقيين كما قلت لكم ضعيف لا يحتج به جزاكم الله خيرا. يسأل فضل الشيخ كثير من الناس وخاصة الزوار عن المساجد السبعة حكم الصلاة فيها واصلها وش لمساجد السبعة وانهيبوا قل له يا أخي اسمعنا الناس المجوم كان فيها خيبه من دوره نعم ما هي اخي وش من هذا وين انا محلها السائل موجود الان يكشف لنا عنها وين السائل؟ نعم انت السائق اشوف السائق الفندق ايه اين في افندق الفندق ليش تابع وانا ما حطها سبعين انا اصحاب كثيرين <تصفيق> قولها أخبر الناس بكلام الله. يقول أنها مساجد بنيت للصحابة في غزوة الخندق في... وهي سبع. منهم الصحابه الصحابة؟ أنا لي نبويت لهم. شو سمعت أن كبار الصحابه الصحابة كانوا يصلوا فيها. سبحان الله. هذه لا أصلها. وهل يمكن أن كبار الصحابة يصلي فيها والرسول عندهم أي صلاة والسلام هل هذا ممكن لا يمكن ثم عن التاريخ أنا ذكرت لكم في أول الكلام أول لقاء خمسة أشياء هي المشروع في المدينة وما عداها لا أصلح من يرضها فضل المسجد النبوي يصلي فيه الثاني جبل احد كم دور و خليك يا رجل لا يا اخي قبر النبي عليه الصلاة والسلام مساحه نعم نعم خمسة بارك الله فيك المسجد النبوي يصلي فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يسلم عليه كما سمعتم في أول لقاء الثالث البقية والرابع قبا والخامس الشهداء نعم جزاكم الله خير تساكم ونسلت لا لا تساكم اسمهم أقول. لا, لا لا لا لا فساس. فساس. نعم فساس. طيب ما. ما في ما نعم إجزاءكم الله خير سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن على أن يكون الثواب لأحد الموتى كالأبوين مثلا نعم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل يجوز إهداء الأعمال البدنية المحظة للأموات أو لا في القران القرآن فمن العلم من يقول إن الميت لا ينتفع إلا بما جاءت بيسمه فقط وما عداه لا ينتفع به وعلى هذا فإذا قرأت القرآن وأهديت ثوابه لأبيك أو أمك لا ينفع ولكن الراجح أن جميع الأعمال الصالحة تنفع الميت تنفع الميت ما جاء في السنة فهو ثابت بالسنة وما, جاء وما لم يأتي بالسنة فإنه لا فرق بينه وبين ما جاء في السنة لأنه عمل عبادة أهدث وابها للميت ولكن هل ينتفع الميت بما يقرأه القارئ يسمونها أيام العزاء أو لا ينتفع الجواب لا ينتفع لا ينتفع حتى على القول الراجح لماذا لأن هذا القارئ إنما يقرأ بفلوس يقرأ بفلوس ومن أخذ اجرا على قراءته يعني فلوسا فهذا حظه من قراءته وليس في قراءته ثوابه على أن أخذ هذه الفلوس محرم لأن هذه عبادة بدنية خاصة ثم إن أقول لإخواني الذين تحملهم العاطفة على أن يعملوا العمل لأمواتهم أقول استرشدوا بارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يا ما تعرف يا ما تعلمه أحسنت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان أو ابن آدم ويقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يعني هو يضعها أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لم يقل أو ولد صالح يتعبد له أو يعمل له مع أننا سياق الحديث في الأعمال ومع ذلك عدل نبينا صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء فالدعاء أفضل ألح على الله عز وجل بالدعاء أن يغفر لوالديك ولأجدادك وجداتك وعماتك وأعمامك وما أشفى ذلك هذا أفضل من أن تتصدق لهم نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل الفضير الشيخ يقول اشكل علي وعلى كثير من طلاب العلم حكم أكل طعام أهل الميت عند تعزيتهم الميت عند تعزيتهم الميت عند تعزيتهم <تصفيق> عند تعزيت, عند تعزيت, عند تعزيت مينزوية مينزوية مينزوية. طيب أولا ليس من السنة أن يجتمع الناس عند أهل المجد ويأتون بالطعام إليهم ويجعلونها كأنها وليمة فرح يعني عرس. هذا ليس من السلم والذي يحب من إخوان المسلمين أن يدعوا هذه العادات لانها ما دامت غير مشروعه وفيها إضاعة وقت وإضاعة مال وربما يصحبها نياحة أو ندب ان يدعوها والحمد لله كل حي سيموت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له ابن ابن وهو ابراهيم وقال عند موته القلب يحزن والعين تجمع ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا في فراقك قال على فراقك يا ابراهيم لمحزون ولم يفتح الباب للناس يعزونه ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يفتح بابه للناس يعزونه اكثر ما جاء في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه جعفر بن ابي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقدتاهم ما يشعلهم وهذا من باب, من باب الرأفة لهم وخدمتهم في هذا اليوم الذي اتاهم ما يحزنهم وانقبض نفوسهم ولا يتمكنون من صنع الطعام ومع ذلك لم يجتمع إليهم ولم يذهب إليهم عليه الصلاه والسلام فمثل هذه الأمور ينبغي لنا أن نعرض العادات على الادله الشرائية إن أقرتها فهي عادة محموجة والا لا تركها نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض العامة دائما نعم يقول هذا يشترط علينا بعض أصحاب المحلات الكبيرة الشراء بسعر معين لنعطى هدية أو بطاقة نسحب عليها لنستلم هدية ما حكم ذلك هذه تقعد كثيرا يكون من محل يريد أن يجذب الناس إليه فيضع جائزة سيارة أو دونها أو دراهم على كل حال نقول إذا كان السعر الذي سعر بإستلعة فسعرها عند غيره و... والمشتري اشترى السلعه لأنه يريدها فهذا لا بأس له يعني ما في ضرر المشتري الآن إما إما إيش إما سالم أو غانم فقط إن حصل لو جائزه فهو غانم وإن لم تحصل فهو سالم اشترى حاجة يريد أن يشتريها والثمن هو الثمن وأن يحصل عليه غرب وهذا جائز أما إذا رفع واضع جائزه سعر السلع الذي عنده فهذا لا يجوز لأن المشتري سوف يكون إما غانما وإما غارما وهذا هو عين المجلس, المجلس. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من توضا في بيته ثم جاء قباء فصلى فيه كان له كاجر عمره الحديث هل كون الرجل يتوضا في بيته قبل خروجه الى المسجد شرط لحصول الاجر وهل يشترط النيه قبل الخروج من البيت هذا ظاهر الحديث ظاهر الحديث ان الانسان يتوضا في بيته قاصدا في بقباء وإذا كان هذا ظاهر الحديث فلا شك أن الأخذ به واجب نظير ذلك أن من توضع في بيته وأصدغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطيئة لو أن الإنسان لم يتوضا في بيته فإن ظاهر الحديث أنه لا أحسن له الثواب لأنه إذا, خرج من بيته لانه اذا خرج من بيته متطهرا يفرق عما اذا خرج من بيته غير متطهر نعم لكن طيب لو انه توضا في بيته وخرج الى قبى ولما وصل المسجد وجد انه محتاج الى البول فبال وتوضا هل يبطل اجره او لا لا يبطل لان هذا العذر نعم. إزاكم الله خيرا كان هذا السائل من خارج المملكة يقول نختلف عندنا في حكم الأذان الأول يوم الجمعة نرجو البيانة البيان. الأذان, الأذان الأول يوم الجمعة السنة سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعه ثم إن عثمان اقر الصحابه على هذا لم ينكروا عليه فيكون هذا من سنه عثمان رضي الله عنه التي اقرها عليه الصحابه رضي الله عنهم ولهذا لما اتم عثمان في مينا في الحج انكروا عليه فسكوت الصحابه عن الانكار على عثمان في اذان الجمعه الاول يدل على انهم قبلوا ذلك وإلى هذا صار ساري المفعول الحمد لله الى اليوم نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل فضيله الشيخ ارجو ان توضح لنا الفرق بين الواسطه والرشوه الواسطه والرشوه الرشوه ان يعطي مالا يتوصل به إلى إبطال ما يجب له، نعم، إلى إبطال ما يجب عليه الرشوة أن يبذل مالا من أجل إبطال ما يجب عليه أو فعل ما يحرم عليه هذه الرشوة مثاله إنسان اعطى القاضي مالا أو أهدى عليه سيارة. على شيء نحكم له هذا حرام أو إنسان أعطى شخص رشوة من أجل أن يقدمه في الوظيفة على فلان هذا إذا حرام رشوة لأنه توصل بها إلى فعل ما يحرم عليه أما من أعطى مالا ليتوصل إلى حق له فهذا معذور والاثم على من اخذ هذا المال مثال ذلك ان يكون شخص مستحقا لوظيفه والدور واصل اليه لكن جعل المسؤول عن الوظائف يماطل به يماطل يماطل فهنا يجوز ان يعطيه مالا لاخذ ما يستحق والاثم على من الاثم على الاخذ نعم. أجزاكم الله خير سهل أن أقول فضيلة الشيخ كثيرا ما يحتج بعض الناس على بدعهم بأنها من المصالح المرسلة نعم. فنرجو منكم أن تعطونا الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة أول مبارك الله فيكم ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة ومن أثبت هذا الدليل فإثباته غير صحيح لأن هذه المصالح المرسلة إن شهدت لها النصوص بالصحة فهي من النصوص وإن لم تشهد لها بالصحة فهي مردودة ولو فتان هذا الباب المصالح المرسلة لكن كل واحد يقول أنا أقولها الكرام لأنه من المصالح المرسلة فالمصالح المرسلة ليس دليلا الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس صحيح المصالح المرسلة المرسلة التي يقول بها من يقول ان شهدت لها الشريعه بذلك فهي إيه فهي من المكتاب والسنة وان لم تشهد بذلك او شهدت ببطلانها فهي مردوده ألم تعلموا ان بعض الناس يقول من المصالح المرسله التعامل بالربا الاستثماري تعامل بالرباء الاستثمار من المصالح مرسل كيف اعطي الرباء ياتي يأتي انسان صاحب عمل مهندس جيد لكن ما عنده مال فيأتي الى البنك مثلا او لتاجئ من التجار يقول اعطني مليون ريال واعطيك بعد سنة مليون ومئة الف لأني أريد إنشاء مصنع فيقول بعض الناس هذا جائز كيف؟ لأن هذا الذي ليس له شغل متعطل ينتفع في المصنع وينفع الناس أيضا بما يصنعوا له والتاجر ينتفع بإيش؟ كون يا جماعة بالزيادة ينتبه بالزيادة أعطى مليون و... وسيأخذ مليون ما أكعل فيقول هذا من المصالح مرسلة ينتفع فيه الدائن والمدين. هل يمكن أن نقبل هذا ما يمكن لأن الشر شهد ببطانه حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء وجعلنا من أتباعه أتوا اليه بتمر تمر جيد فقال اكلكم يا خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله لكننا ياخذ الصاع من هذا بصاعين و بثلاثة بثلاثه قال ردوه هذا عين الربا في مصلحه الان هذا ينتفع بانه اخذ تمرا طيبا وينقل ولكن ينتفع بانه اخذ تمرا رضيعا لكنه زائد فقال هذا عن المرغبه ورده فالمهم يا اخواني ان المصالح المرسله من جعلها دليلا فانه لا دليل عنده ولكن نقول هذه المصالح ان شاهد الشريعه لها فهي من الشريعه إن كتاب أو سنة وإن لم تشهد لها أو شهد بطلانها فهي خير مصالح مردودة نعم جزاكم الله خيرا إيش نعم لا لا أبدا هذا جلت عليه السنة أول لأن عثمان خليفة راشد قوله نفسه دليل كون يأمر بالأذان هذا جليل ولهذا نحن نثبت الحكم ونقول لقول عمر او لقول عثمان او لقول ابو بكر او لقول علي نفس فعله جليل تغني السنة ايضا لما دل دلت هذه السنة كل إنسان يثرب مالا بعد حق فوضان على اليد ما أخذت حتى فأديها أنت يرجعها خلاص نعم أنا أعطته بقاعدة بارك الله فيك خذها اجعلها في رأسك إلى ان تموت نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل لا يحكم على معين بكفر أو فسق إلا بعد إقامة الحجة والسؤال هل التبديع مثل التكفير والتفسيق اي يحتاج لإقامة الحجة نعم نعم كل عيب يوصف به الإنسان فإنه يحتاج إلى ثبوت ما يقتضيه هذا, هذا العيب يعني ما يوجب هذا العيب أما ان نصد كل واحد بأنه مبتدع كل واحد دانه ضال، بجون دليل هذا لا يجوز نعم ثم يقول إذا أنكر شخص امرا معلوما من الدين بالضرورة فهل في هذه الحالة نتوقف في تكفيره حتى اقامه الحجه عليه أم يكفر مباشرة نعم هذا ينظر إذا أنكر شخص حكما معلوما بالضرورة من دين الإسلام يسمى أن ينكر تحريم الخمر قال الخمر حلال فهذا ينظر إن كان قد عاش في أوساط المسلمين فهو كافر وإن لم يكن عاشب أفضل المسلمين كأن يكون حديث عهد بإسلام أو كان في بادية بعيدة أن معرفة الإحتمال الشرعي فإن لا يكفر إذا أنا هذا أخي سؤال إيش وبين وبينك معهد ولا عقد هل بيننا عقد أو عهد هل نقول أوفى عاد الله وأوفى العقود نعم طيب نأخذ السؤال ولا نعطيكم عشر دقائق موافقين أنا الحمد لله مستفيد أنا ما دام الاخوان يعني مستفيدين، الحمد لله لنسأل في راحة نعم عشر دقائق طيب من, من المراقب من أجساعة أنت المراقب أنت المسؤول لا يفوت ولا ثانية نعم كيف لا لا نعظمك من الآن أنت معك ماك سعى ماك سعى؟ هذا غير أمين وأنت ما غير قوي خير ما تأجلت القوي الأمين أنت ما عندك شيء وهذا يقولي بالأول أنا بعد أبزع وفي يعني ما نكون يالله يا ربي من أنت عشاء أمين أو خلاص هذا يلا السؤال هذا الشيخ يسأل عنه بعد سبعة دقائق عندي 53 وخمسين نعم لا بعد سبعة نعم الشيخ هذا آ... يسال عنه كثير من الناس الذي هو ترك الصلاه عمدا او تهاونا فهل يكفر ام لا الراجح من اقوال اهل العلم ان تارك الصلاه كافر ولو تكاسلا وتهاونا ولنا في ذلك رسالة بيناها بينا فيها الادله من القران والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم واما اذا جحد وجوبها وهو قد عاش بين المسلمين فانه كافر ولو صلى وكون بعض العلماء عفى الله عنهم يحملون احاديث ترك الصلاه على من جحد وجوبها غلط لانهم الغوا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر واثبتوا وصفا اخر لا يدل عليه الحديث وهذا في الحقيقه غلط في استعمال النصوص على هذا الوجه لأن كل هؤلاء إن نجحت الصلاة اشور كفر سواء ترك وما ترك والرسول صلى الله عليه وسلم قال ترك فالقول الراجح أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وأنه لا يجوز أن نزوجه حتى يرجع إلى دينه وانه لو لو ترك الصلاه بعد بعد النكاح ينفسخ نكاحه ويفرق بينه وبين زوجته وانه اذا مات على ترك الصلاه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجعله بالرحمه ولا يدفن مع المسلمين ويحشر يوم القيامه مع فرعون وهمان وقارون وأبي بن خلد هذا ما نراه في هذه المساله الخطيره وقول من قال إن لما محمد فرز بها سبحان الله أن يقول قائل هذا القول وهي مروية عن بضعة عشر صحابيا بل حتى بعض العلماء بن بالراهوية رحمه الله إجماع الصحابة على كفر ذلك الصلاة نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل فضيلة الشيخ وجد في صفوف العاملين في الدعوة من يفسق يقول وجد في صفوف العاملين للدعوة من يفسق اخوانه من الدعاه وذلك اختلافه معهم في بعض اساليب الدعوه فما قولكم في هذا الامر قول أنه انه لا يجوز ان نفسق احدا لمخالفته راينا في مسائل اجتهاديه لا يجوز هذا ابدا وهذا هو اسباب فرقه المسلمين وهل يمكن ان يدعي شخص ان اجتهاده حجه على الاخرين فاجيبوا جماعة جماعه لا يمكن لو انه ادعى هذا لقلنا انك وضعت نفسك موضع الرسول صلى الله عليه وعلى ال وسلم انت يا اخي لك اجتهاده وهذا له اجتهاده والخلاف من عهد الصحابه الى اليوم ثم اننا نقول اذا اختلف ما في شيء فالواجب الرجوع إلى السنة، والواجب اتباع ما دل عليه كتاب السنة. ثم ثالثا نقول إذا خالفك أخوك في أمر يعتقد أنه دل عليه كتاب السنة فهو في لم يخالفك. لماذا؟ لأن المصب واحد، كل منكما يريد أن يحكم بإيش ما دل عليه كتاب السنة إذا لم يخالف. إذا كان مخالف كيف تبدعه أو تبصقه ثم إذا ادعيت أن قولك حج عليه سوف يقول هو إن قولي حجة عليه نعم يقول السائل بذل الشيخ هل اتصال القدم في صلاة الجماعة ضروري أم هل هل اتصال القدم؟ نعم. القدم نعم نعم نعم هل يلصاق القدم في الصراحة ضروري ليس ضروريا ليس ضروريا في الصف ثم إني أقول لكم فهم بعض الناس هذا الحديث أن الصحابة يلصق أحدهم قدمه كعبه بالكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه فهمه خطأا اذ قالوا ان اللسان يسالني ان يفرج لجلي حتى تلصق الكعب بالكعب والصحابه لم يقولوا اننا نفرج ارجلنا بل هم وقوف وقوفا عاديا بدون تفريج ولا ضم لكن عند التراس لشده التراس بينهم يلصق الكعب بالكعب ومن العلماء من فهم ان المراد في إصلاق الكعب بالكعب هو أن يقف جميعا ويتراصى ثم يزن التسوية الكعب يعني يجعل هذا ميزان التسوية فقط لأن الكعب هو الذي عليه أساس البدن أليس كذلك طيب فيقول المقصود بهذا التسوية لا التقرب بالمس وأي كان فان هذا التفريج بين الرجلين الرجلين القصدين غير صحيح ليس هذا الوالد عن الصحابه لو كان هذا هو الوالد لقالوا وكنا نفرج بين ارجلنا حتى يمس أحد كاب احدنا كاب الاخر رايت صفا من الناس وعليهم البنطلون ايش سمى؟ بنطلون. بنطلون. بنطلون بنطلون او بجلة عظيمة كاملة. المهم و... وكل واحد مفحج كذا، فرجل إليه فصار كل واحد كأنه هرم اعلاه منظم وأسفله متسع وتجد الفرج بين, بين الناس تجد الصف فيه فرج لأن رجيم مت متفرجات وخلت المكان واللي أعلى الكتف فاضي وهذه مسألة نبذه إخوان طلبة العلم ولا سيما الذين يحبون تطبيق السنة وأشكرهم على هذه النحبة وأرجو لهم التوفيق أن لا يتسرعوا في تهم النصوص لا بد نجمع بينها وأنظر الواقع ويجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى تخرج المسألة نقية من الشكوهات إذن نقول الكعب بالكعب للتسوية وللتراص وعلى هذا فلا حاجة إلى تفريج فجلي لا بأس بأن تفريج صح؟ صحيح صحيح يلسق لكن للتسوية فقط المكان القرصات لا يمكن عند السجود لا يمكن وعند الجيد لا يمكن وعنده قيام يوسف لكن في في يقول اذا رايت من صاحبك تؤديا فلا تؤديه وفوات السنن له نفس هذه بس ايها الامين ها. انت الوقت جزاك الله خير بعد بعد المغرب ان شاء الله فيه درس